اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم تطينا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على أسباب الإجمال ووقفنا عند السبب الرابع وهو اشتراط التأليف والمقصود باشتراك التأليف اشتراك الألفاظ في الاجتماع وتألوفها مع بعض وإن كان كل لفظ على حذفها ليس في ليست مجمله وإنما حصل الإجمال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 فهذا مقصود المصنف رحمه الله في قوله السبب الرابع اشتراك التأليف فالمراد بالتأليف هنا تأليف ماذا تأليف الألفاء والتأليف معناه الاجتماع فالاشتراك هنا هل حصل بالكلمات أو أنه حصل بسبب اجتماع الكلمات مع بعض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 ينبغي للقارئ العلم أن يستفيد منه، وقد عني ببيان أسباب الاختلاف اللغوية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عني ببيان أسباب الاختلاف الشرعية، فهذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر.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 من الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم وكل كلمة من كلمات هذه الآية الكريمة ليس فيها إجمال بل معناها بين واضح فكلمة أو بين ليست مجملة وكلمة يعفو بين ليست مجملة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 هو الزوج كما نقول نحن ولا مرجح لأحد هذين الاحتمالين فلا يصح الاستدلال بها على ما ذهبتم إليه لأن الاحتمال إذا ورد إلى النص يمنع الاستدلال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 ومبين للمقصود ووجه ذلك يعني كيف دل سياق الآله على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأذف قال وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وَإِن قَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِسْخُ مَا فَرَضْتُمْ وَهُوَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى ثُمَّ خَاطَبَ الزَّوْجَاتِ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ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 إذا طلق قبل البناء يعني قبل الدخول. في أصحاب تعالى ويعفظ ذلك بيدي هو فيقول اصحاب السبعين. فيقول اصحاب الشافعي والحنابلة. هذا لأن الزوج هو الذي بيده العقد والإبرام والهدم والنقض تفسق عليه أنه بيده عقدة النكاح نعم. والجواب المصحح أن نسق الآية أن نسق الآية يعني أن سياق الآية يدل على أن فنسف ما فردتم يا من? ايها الازواج? نسف ما فردتم ايها الازواج? نعم. ايها الازواج ونسف ما فردتم الا ليطاعه من النارات ان كانت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 السفر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث المروي السابق بأن النبي ما ماء طهور والماء الطهور يجوز الوضوء به فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النبي بأنه ماء طهور والطهور يجوز للذ والماء الطهور يجوز للإنسان أن يتوضأ به وقبل أن نذكر ما ذهب له جمهور الفقهاء من الجواب على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 من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النبيذ لا يجوز الوضوء به لأنه قد خرج عن مسمى الماء والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء والنبيل ليس بماء وما دل به الحنابية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 من شيئين أن النبيذ مركب من شيئين الشيء الأول تمرة طيبة والشيء الثاني ما أنقهه وإذا كان كذلك اذا كان الامر كذلك فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على صحة الوضوء بالنبي لا يصح ان يستدل بهذا الخبر على انه يصح ان يتوضا بالنبي تعلمي لماذا لان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 لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن النبيذ مركب من تمرة طيبة ومن ماء طهور الاحتمال الثاني هو أن اللغة مفرد بمعنى أن النبيذ بعد اختلاط الماء بالتمر يكون ماء طهورة أن النبيذ إذا اختلط فيه التمرة الطيبة بالماء الطهور يكون ماء طهورة وعلى هذا الاحتمال يصح استجلال الحنفية أو لا يصح على هذا الاحتمال يصح استدلال الحنفي فهذان احتمالان احدرما يترتب عليه انه لا يصح الوضوء بالنبي والثاني يترتب عليه انه يصح الوضوء بالنبي فهذان احتمالان ولا مرجح لاحدهما على الاخر الخبر ها يكون الخبر مجملا وهذا فيه تركيب لمفصل كما قال المصنف رحمه الله السبب الخامس تركيب مفصل هذا فيه تركيب لمفصل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 إذا ضم قول ثمرة طيبة إلى قوله ماء طهور فإن الكلام يصير فإن الكلام المفصل يصير مركبا وهذا من أسباب الإجماع أي تفصيل المركب من أسباب الإجماع واضح هذا الوجه وليس واضحا وهذا له نظير بل له نظاير منها أن الخمسة مثلا مركبة من عدد زوجي وهو اثنان وعدد فردي وهو ثلاثة ولا يصدق على الاثنين أنها خمسة ولا يصدق على الثلاثة أنها خمسة فكذلك النذير مركب من تمرة طيبة ومركب من ماء طهور ولا يصدق عليه أنه افهان أنه ماء طهور وكذلك من نظائره أيضا كل شيء تركب من عدة أشياء كالأطعمة والألبسة ونحو ذلك فالطعام المركب من نوعين لا يصبق عليه لا يصبق على كل واحد من النوعين اسم هذا الطعام فترتيب المفصل أي المفرد إلى بعض سبب من أسباب الإجمال وأجاب الحنفية الذين يقولون بأن النبي يجوز الوضوء به بأن المع بأن الاحتمال الثاني أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبي فيرجح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 المفصل هذا وصف لأي شيء لشيء مقدر وهو اللفظ أي تركيب اللفظ المفصل والمراد بالمفصل هو المفرد لأن التركيب يقابله الإقراض نعم بنبيد التمر قيده الأحناف بكتبهم الفقية ب ان يكون في السفر هذا وجه الاستدلال به والماء الطهور يجوز الوضوء به نعم فاذكر اصحاب المصنف وهم المالكية وفاقا بالشافعيه والحنابلة يحتمل اكتماله الاحتمال الاول ان يكون الواضع ترقيم منها اولا ضائره أيضاً أيضا إن ولا, ولا لا. ومثله مثله كل شيء تركب من عدة يشفع. كالأطعم والألبس والآلات ونحو ذلك. استدلال لمن? للحنفية. لا يتم الاستدلال للحنفية بالخبر الا اذا كان يخضق مفردا. نعم فهذا احتمالا اه يتردد اللفظ بينهما ولا مرجح بينهما. فيقول الحنفية جواب على هذا بل هناك مرجح. نعم. والجواب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 واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول سبحانه وتعالى ومسحو برؤوسكم وقالوا إن الباء في الآية حرف يدل على التبعير أي مسحو بعض رؤوسكم وليس المقصود مناقشة المسألة وإنما المقصود بيان إنما المقصود بيان نراد المصنف رحمه الله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 والاحتمال الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصي في ورو ومسح على العمامه في ورو آخر وهذا هو محل الشاهد لأن فيه تفصيلا للمركب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 لكن المالكية والحنابلة لم يسكتوا على علىها وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الاحتمال الأول أرجح وسبب رجحانه هو أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخضر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 اقرا من هذا اقرا بسم الله الرحمن <تصفيق> <تصفيق> على على احتجاج أصحابنا وثاقا للحنابلة في المشهور من مذهبهم يقول أصحاب أحمد بن حنبل في رواية ليست هي المشهورين مذهبين وكذلك يقول الحنفي والشافعي نعم أن يكون هذا في <تصفيق> جوهره ويكتنبو أن يكون جوهره مسحة عصي في جو مسحة عدال في جو ومع هذا طيب فأي الاحتمالين يكون فيه الله المركب مبصلا الاحتمال الثاني نعم ومع هذا ذلك يعني ان الاتصال على احدهما والجواب لا اصحابنا ان الحديث ترامي الخميس ذكرنا كل واحد فهذه الرساله التي مالك نعم ونقف عند هذا الحب الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين